فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأوينه وما يعلم تأوينه إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا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 والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرص ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل آه نبئكم بخير من ذلكم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 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا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 قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير إن كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله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 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم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 في ما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم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 يا كتابوا وحكمة ثم جاءكم, رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى, والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبي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 بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حديفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينت مقام إبراهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَمُ النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ شَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنِ الْعَالَمينَ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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيان واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبياض وجوه وتسوّد وجوه فامتى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 كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِدَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْأُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ليَضُرُّكُمْ إلَّا أَذَهُ وَإِنْ يُقَاتِلُكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدَبَ رَسُومًا لَا يُصَرُّونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إلَّا بِحَبْرٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْرٍ مِنَ الْنَّاسِ وَبَأَوٰ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ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 مثل ما يُنفِقونَ في هذهِ الحياةِ الدنيا كمثَلِ ريحٍ فيها صِرٌ أصابت حَرْثَ قومٍ أصابت حَرْثَ قومٍ ظلَموا أنفسهم فَأهلكتْ وَمَا ظلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا وادوا ما عندتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون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 والله سميع عليم اذ هم طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير فما وهنوا, فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا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 إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخراكم فَأَثَابَكُم غمّا فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 وما كان لنبي أن يغل وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَن تَتَّبَعَ الْضُوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْهَوَهُ جَهَنَّمَ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 يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هُمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا ذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ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 قل عَن عن الْمَوْتَ الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون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 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كذب رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بالبينات وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ المنير كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِن ما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لا لتبلغن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 الناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهرهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا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 لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله